بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوان ألا على الظالمين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 الدول الغربية هم الدول الغربية في مجال تطبيق القوانين تطبق قوانينها الخاصة بها حتى على الجميع يعني احنا شفنا عملوا في موضوع حجاب في فرنسا وغيرها هم في الحقيقة مش الظاهرة التي تؤرقهم انتشار الاسلام في داخل دياره نور الاسلام يخترق كل دياره هم مش عارفين يعملوا ايه مش قادرين يواجهونا طبعا بالحجة لان لا يمكن أن يثبت أحد في حوار علمي منصف أمام حجة الإسلام دي شيء مقطوع به. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين واضح فهذا باخر إلى الأبد هي مناقشه بالحجة والبرهان وهم معرفين العورات التي في دينهم ومعظمهم قد ودع هذا الدين نهائيا تمام لكن مش عارفين يعملوا حاجة غير التشويش ما يصدقوا ومسكوا الحجاب أو النقاب هنا للمرأة ونحن بنحر مرة إحنا, إحنا بتحفظ الإنسان والتسامح وكذا وكذا وهذا الدجل السياسي الذي يمارسونه في حي... وهو أقبح أنواع التعصب في الحقيقة ما يحصل منهم زي ما حصل في سويسرا المفهودنة دولة محيضة يعني فل... ومع ذلك يصدر قانون بمنع بناء المآذن يعني حاجة حقد مفيش أكثر من كده. فهو ما غير التشويش. يركزوا على خضامه معانا يصدروا قوانين مع ان هذه البلاد التي أصدرت قوانين بعضها عدد المنقبات قليل جدا ما تستحقش تعمل قانون ولكن هو يعني هذا الحقد يعني المور. هذه الدول تطبق قوانينها على الأقليات ولا تفرق. حتى قوانين الأحوال يعني الشخصية. دون أن يراعوا الأحكام الخاصة بالمسلمين. قانون فرنسي مثلا يمنع تعدد الزوجات مطلقا. قانون فرنسي يرفع سن الزواج. معظم هذه الدول تمارس التمييز العنصري على أساس الدين، على أساس العقيدة. فيمنعون ارتداء الحجاب ويحاربون المنقبات ويساء وليهم يعني ساء شديدة ويحرم ويحر يحرم المنقبات. في هولندا وبلجيكا تقريبا من جميع الحقوق يعني المسلمون يتعرضون لمضايقات تحول دون ممارسة شعائرهم الدينية في كثير من يعني القطاعات حتى في السجون ونحو ذلك حتى الزبائح وفق الطريقة الإسلامية يعني يجدون في كثير من هذه البلاد معاناة في ذلك حتى دفن الموتى هناك بلاد قوانينها تصادم أحكام الشريعة الإسلامية في دف يعني الموتى. أنا سأتى بشهادة شاهد من أهلها، وهو الدكتور نبيل لوقا بباوي. هذا رجل قانون وكاتب نصراني مصري. يتكلم على المادة الثانية من الدستور في مصر، اللي هي اللي تثبت المرجعية الإسلامية للقوانين. يقول المادة الثانية من الدستور لا يفهمها المتعصبون. الذين يهاجمونها ويقول إن النص على أن الإسلام هو دين الدولة لا يتضايق منه إلا الأقباط المتعصبون فقط يقول الدولة لا تتوجه للصلاة ولا للحج والدولة لا تصوم لأنها شخص اعتباري والشخص الاعتباري لا دين له وهذا كلام مرفوض مثالت ان الدولة لا دين لا لا الدولة يكون لها دين مش هنعل على دي بيقول إيه المقصود بأن الإسلام دين الدولة هو أن الغالبية العظمى من سكان مصر يدينون بالإسلام وهذه حقيقة واقعية تماما إذا قلنا إن فرنسا دولة مسيحية ويقول واسمعوا هذا يقول تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية. حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعة لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية والتجارية يعني إيه؟ يعني, يعني ليس عندهم شريعة في مثل هذه الأشياء الحياتية تنظيم المعاملات وتنظيم المور التجارية ونحو ذلك فما فيش أصلا شريعة عندكم في التزعلين اللي حتى تعرض الشريعة معه دينكم لأنه ليس في دينكم شريعة في هذه المجالات يعني الحياتية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترف بسلطة قيصر وأخذ يعد ما استطاع من قوة ليقيم دعائم الخلافة لم يرضى أن يقيم تحت سلطان غير سلطان الله ولم يرض لمعتنق دينه الحنيف أن يستكين لسلطة غير إسلامية وفرض, وفرض الهجرة والجهاد يعني من أجل ذلك العرب البدو كانوا يعلمون أنهم يقيمون سلطانا دنيويا هذا السلطان متميز ومختلف عن الكسروية والقيصرية بالعكس العرب كعادته لما كانوا يريدون نقد حاكم من الحكام يقولوا عليه إيه يقولوا مثلا أكلما مات قيصر قاب قيصر وضعه أو بعضهم يقول إيه ثيابكم كسروية وبيوتكم قيصرية فأين المحمدية فإن حتى دايما كان في الحس الإسلامي أو العربي إن فيه تميز من الكسروية والقيصرية عرف العرب الفرق بين الحكم الذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارسه يعني من بعده قدر جهدهم القلفاء الراشدون رضي الله عنهم وما جاء بعدهم ابتداء من بيعة معاوية ليزيد أو حتى بيعة معاوية نفسه فسموا مرحلة تحول الحكم إلى ملكه تمهن مرحله الملك الايه الملك العدود او كما جاء في الحديث اصلا في هذا الامر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته دنيويه محض ولا دور له اطلاقا خارج اطار الدعوه كما زعم علي عبد الرزق فلماذا طلب طاعه اليهود وانزمهم بهذه الطاعه وعقد معهم معاهده واصدر بشانهم دستورا ثم قاتلهم لإخلالهم بما تعادوا عليه ثم فتح خيبر وفرض عليهم الخضوع لدولته بالجزيه والمزارعة سلوك نبي يبلغ فقط أم سلوك نبي وحاكم في نفس الوقت فهو <تصفيق> في مواجهة اليهود لم يكن نبيا بل كان حاكما في تصالحه مع قريش في صلح الحدابية آه يعني آه في صلح كان المفروض يكتبوا إيه؟ هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عملوا إيه قالوا لا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك فنفى صفته كنبي لكن بقيت صفته كحاكم يعقد معاهدة ومن أجل ذلك تمت المعاهدة لأنهم يختلفون في إثبات صفة النبوه ولكنهم هم متفقون على إثبات سلطته كحاكم يمثل الدولة يعني الإسلامية وكرئيس للمدينة النبوية من دخل في عهد محمد فهو كذا ومن دخل في عهد قريش عبر عن قوة ثمانيتين حاكم أو سلطة حاكمة ودولة في مقابلة دولة لكن الفرق هو أن عنصر الإيمان في مكونات الدولة وفي حياتها اليومية يجعل العلاقة بين الحاكم والمحكومين بين الدولة والرعية علاقة ذات طبيعة خاصة تغيب هذه الطبيعة الذين لا يتعمقون في التفاصيل بصفة النبوة لا يحتمل الخطأ ولا يقبل المراجعة ممن اختار أن يكون مسلما في صفة النبوة ليس للمسلم الا أن يقول سمعنا وأصعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره فيش اختيار اصلا ولا في اراده ليس إلا ايه سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ففي في صفه النبوه لا يملك المؤمن إلا أن يقول سمعنا واطعنا لكن الصفة الثانية بقى كحاكم عليه الصلاه والسلام يتعرض لما يتعرض له الناس من الخطأ والنسيان وقابلية التصويم كان في قدرة الله أن يجعله حاكما بشرا معصوما لكن المفهوم الخالد للرسالة وللدولة الإسلامية تطلب أن ترسخ مبادئ نقد السلطة وتقويمها وافتراض قابليتها للخطأ لأنه بغير التسليم بقابلية السلطه للخطأ لا يمكن قيام مبدأ الشورى ولا مؤسسات تتضمن سيادة الشريعة وردع انحراف السلطة فكذا لابد أن يكون خطأ الحاكم سنة يعني مش سنة التبع لا سنة يطالب بتصحيحها لكي يرتدع الجبابره ولكي ترفض الشعوب أي ادعاء بالعصمة من جانب الطواغيت التي لابد أن تحكمها يوما وهكذا جاءت الأحاديث الأحاديث التي فيها إثبات الأخذ والرد والمشورة بل ربما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه هي كلها فيما يتعلق بصفته البشرية كحاكم أما كنبي فقطعا لا يملك الوصف إلا أن يقول سمعنا وأطعا زي حديث تأبير النخل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم جمال العلمانيين والإبراهين ما يعرفون من السنة كلها ولا مش هاسم غير هذا الحديث ليه؟ لأنهم يؤولون تأولين يوافق ضلالهم نوين فمثلا حديث الحباب بن المنذر ومسألة حصار المدينة عندما رغب النبي في مصالحة المحاصرين فكان المسلمون قبل ما كانوا يعني زي الحباب المنذر مثل في غزوه بدر الموقع بتاع الغزوه كان المسلمون قبل ما يدوا راي كانوا يقولوا إيه يا رسول الله هذا منزل انزله الله اما هو الحرب والايه والكيد والمشوره شوف الفهم الدقيق للفرق بين الاثنين بصفتي البشرية أو كحاكم بشر عليه الصلاه والسلام كانوا يتعاملون قبل ما بيدي رأيه لو هو حكم الحكم لا, لا يملك إلا أن يقول سمين أو لكن الله هي الحرب والمكيدة والمشورة ويعني وآ تلاقح الأفكار والأراء فيقولون هذا وحي السماء لا نتقدم عنه ولا نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة بهذا الوضوح كانوا رضي الله عنهم يعرفون أن للنبي صلى الله عليه وسلم صفتين وأن صفته كحاكم أو رئيس بشري غير معصوم، وما يصدر عنها من قرارات يخضع للمناقشة والتصويم وهذه تؤكد صفته يعني كحاكم صلى الله عليه وسلم بأي صفة كان يأمرهم خارج صفة الرسالة والوحي يعني لو هو كما يدعى علي عبد الرازق أن الرسول كان مبلغا فقط نبيا يبلغ لا علاقة له بالدولة ولا بالحياة ولا كان كذا وكذا أي شيء من شؤون الدولة ما كان يتولى فما هي الصفة التي كانوا ينقادون إليه ويتحكمون إليه خارج صفة الرسالة والوحي إلا لم يكون حاكما مثلا الحديث مثلا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه وإنما أقضي بينكم نحو يما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيء أو من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو أصلا مبدأ أن الناس تروح تتحكم إليه فقاض يقضي بينهم دي إثبات لهذه الصفة صفة أنه حاكم وليس فقط مبلغا للدين أو للشريعة فلذلك انظر بيقول لهم بيقول لهم إيه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع ممكن صاحب الحق عيي لا يستطيع أن يفسح والمبطل الظالم عنده لغة وبلاغة وقدرة على إقامة الحجة فهو يحذرهم من هذا لم يقل لهم هنا في هذه الحالة وإيه إنما أنا بشر هنا بيتكلم بسفته إيه حاكما لا يعلم الغيب ولا يعرف ما في قلوب الناس ويقضي بما يسمع وما يظهر له من يعني يعني الدلائل صلى الله عليه واله وسلم وانه ممكن يخطئ في الحكم بناء على التضليل الذي حصل من المحامي الشاطر الذي اللي عن يعني قضيته فباي صفه كان يحكم بينهم صلى الله عليه واله وسلم مارس النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وطبعا القضاء هو من صميم أعمال الحكومة ومظاهر السيادة بخلاف المسيح عليه السلام الذي رفض أن يقسم, أو يقسم بين الرجل وأخيه وقال لهما من جعلني قاضية اعتذر المسيح أن يحكم بين الرجل وأخيه قال من جعلني قاضية لا الإسلام يعني نسخ شريعة المسيح عليه السلام فبينما النبي لم يرفض متقاضيين أبدا فمبدأ القضاء والفصل بين خصومات الناس مما يؤكد هذا يعني الأمر إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته بالبعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار والحديث متفق عليه هذا هذه الوقائع جاءت لحكمة حكمة تعليم الأمة فهؤلاء الناس طبعا لو حكم الرسول لهم بما شاء عليه الصلاة والسلام قطعا كانوا سيسلمون تسليما ولا يجدون في أنفسهم أي حرج، لأن هذا هو الأمر اللهي لكن مغزى القصة أن الرسول هنا لا يتعامل من من منطلق أنه إيه رسول نبي مبلغ عن الله انما من منطلق الصفة الأخرى وهي صفة الحاكم القاضي الذي يقضي بين الناس كرئيس دولة وليس كنبي وإلا كان الوحي عاصما له من الخطأ لو كان يتكلم كنبي يبقى قطعا ومعصوم من الخطأ قطعا مش حيقول إيه إنما أنا بشر ولعلي يعني أخطئ في الحكم بسبب أنكم أن هذا الحن بحجتي من الآخر فورود الخطأ هنا جاي بسبب الصفة الأخرى صفه الحاكم أو القاضي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نفس الشيء فعله خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم وجدوا في القرآن وفي السنة نظاما قضائيا كاملا استندوا إليه وتطوروا به إلى الفقه والتشريع والسوابق والقضاء الذي جاء كمعجزة متفوقة أنارة الدنيا وحمت كرامة الإنسان ألف سنة حتى رأينا القاضي يبيع السلطان يبيع السلطان وحكم لعجوز من عمة الناس على أمير المؤمنين المأمون وحكم القاضي المسلم ليهودي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكم لبائع خيول على عمر بن الخطاب. وحكم لقبطي على ابن الوالي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وبعد ألف سنة كان النبلاء في فرنسا يتقاضون في محكمة خاصة غير محكمة العلم يعني بعد ألف سنة من, من مجيء الإسلام وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسه فرنسا المحاكم للجماعة النبلاء غير محاكم الحثالة من البشر يعني الأدوان وجايين يقولوا الإسلام ما فيوش نظام قضاء واللي عمل القضاء نابليون في فرنسا بعد ألف سنة كان النبلاء لهم محاكم خاصة بهم لأنهم نبلاء والباقيين دول رذالة الناس وحثالة الناس فلهم أحكام تانية ولا يتساوون أمام يعني القضاء وجاي هو يقول أن, إن الإسلام ليس فيه يعني قضاء ولذلك هو كان سعيد بأحكام فرنسا نابليون وتشريعات الإنجليز بناء على دعوتة أن الإسلام ليس فيه قضاء يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى وإذا كانت القوانين الوضعية لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم ولا تلقون القضاء عليها بتسليم كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية. شنو بتقول احترام حرية الإنسان؟ طيب أنا عقيدتي تجعلني أكفر بهذا القانون الوضعي الذي يخالف عقيدتي ويخالف شريعتي التي أدين الله سبحانه وتعالى به. فإحنا لا إحنا راضين عليها بقلوبنا بقلوبنا ولا يعني نتلقى أحكامها بالتسليم إذا كانت تخالف الشريعة الإسلامية. يقول وإذا كانت القوانين الوضعية. لا يخضع لها المسلمون بقلوبهم ولا يتلقون القضاء عليها بتسليم كان تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية إذ المعروف أن الأمة الحرة هي التي تساس بقوانين ونظم تألفها وتكون على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها فالشعوب الإسلامية لا تبلغ حريتها إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فيها وصول شريعتها الرسول عليه السلام يقول إيه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكل من تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة هذا في الحديث نص صريح على أن الحكم عروة من عرى الإسلام وأنحكم بينهم بما أنزل الله من مقاطع الحق في قضية الإسلام والحكم الإلهي أن منهج التربية الإسلامية للمسلم يأبى الزعم بأن الحكم الإسلامي ينتهي إلى الحكم الإلهي. يعني الحكم الإلهي اللي هو إن الحاكم معصوم، مقدس، ظل الله في الأرض، ما يحل في الأرض يكون محرونا في السماء، وما يربطه في الأرض يكون مربوطا في السماء. اسلام ربنا. على غير ذلك إسلام ربنا على احترام الإمام احترام الحاكم المسلم الخليفة من الدين إن من اجلال الله اكرامه دين السلطان المقصد الحاكم العادل من الدين أنك تكرمه وتحترمه وتوقره وذا فرق في فرق بين يعني إجلال الحاكم العادل بين تقديسه وادعاء العصمة له ومنحيه الحق الإلهي إن ربنا ما من فاشحة يعترض عليه في أنموذج يتكرر في حياة المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة فيما يتعلق بالصلاة التي هي أهم عباده إسلامية والركن الأعظم بعد الشهادتين فالإمامة فيها تدريب عملي يربي المسلمين على حقهم في الرضا بالحاكم يعني الصلاة عبادة لكن لا ايه في الصلاة لا يا أمنا الرجل قوما وهم له كارهون يعني حتى إمامة الصلاة هي نموذج مصررا للامام العظمى هل ينفع ان الإنسان يأم القوم وهم يعني ايه توعده النبي عليه السلام بأن صلاته ايه لا تجاوز رأسها ولا تجاوز أذنيه صلاة لا تقبل إذا ام القوم وهم له كارهون طبعا كراها شرعيا فإذا كانوا كارهين له ففي هذه الحالة يعني إشارة إلى يعني ضرورة احترام موقف الناس وإرادة الناس ولا بد أن يكونوا راضين أو أكثرهم راضين عن هذا يعني الإمام يقول صلى الله عليه وسلم من أما قوما وهم له كارهون لم تتجاوز صلاته أذنيه أو كما قال صلى العسل مش كده وبس فين بقى الحق الإله عبادة محضر ومع ذلك لا روعية اختيار الناس وروعية إرادة الناس فلا يأم الرجل قوما هم له كارهون حاجة تانية وطبعا الناس ممكن كلهم لا يرضون عن أحد يختلفوا على أي حد ولذلك الفقهاء قالوا إيه وأكثرهم له كارهون لعب بأكثر الناس كما في الشروح الفقهيه مش كده وبس ده ممكن ان الصلاه دي تدريب لهم على ممارسة حقهم في تنبيه الامام اذا اخطا داخل الصلاه مع انها عباده ما دام الشيء لا يفسد الصلاه لا منع الامام اذا سهى بالرجال ايه اذا اخطا في الصلاه او في القراءه مثلا فالرجال يصححون له والايه والنساء يصفق تنبيها لو حتى المرأة تنبهه على الخطأ إذا أخطأ في الصلاة لكن بالتصفيق أما رجال فبالإيد بالتسبيح ونحو ذلك الأحوال الكثيرة ممكن يوصل الأمر إلى أنك تفارق الإمام تنوي المفارقة وتستقل بالصلاة واحدة شوف ممكن المخالفة تصل إلى حد في مواقف معينة مثلا واضح فإمام الصلاة لا تقبل صلاته إذا أم قوما وهم له كارهون وإمام الحكم في الإسلام لا تنعقد إمامته إلا بمبايعة المحكومين. فيجي تقول لي إن ده حكم الهي هو لا إن الصابون كذبون المشاغبون الجاهلون يجي يقول لك أنت دولة عايزين تخيموا دولة دينية وأن أنت زايب توعى الكنيسه في الغرب عايزين ايه الحق الإلهي حق مقدس جاي من ربنا فرق شاسع جدا بين نظرية الحق الإلهي وبين حتى الصلاة ويعني الإمام فإمام الصلاة لا تقبل صلاته إذا أما قوما وهم له كارهون وإمام الحكم لا تنعقد إمامته إلا بمباعة المحكمين انظر إلى مراعاة هذه المشاعر اللي وصلت لحد العواطف بقى شوف العلاقه بين الحاكم والمحكوم في الاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم حب متبادل مش من طرف واحد الحاكم يحب الشعب والشعب يحب الحاكم خير ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم حتى انت لما, انت لما ملايين الناس تدعو لهذا الحاكم العادل المسلم هو هو بيسمع بالناس دي كلها هم بينافقوا بهذا الدعاء الدجل والنفاق السياسي لكن لما الشعب المسلم بيحكم بيدعو للحاكم هل الحاكم بيسمعه ده هو ساجد يناجي الله سبحانه وتعالى في خلوة أو في صلاه الجماعة أو في السجود وكذا وهو يدعو لهذا الحاكم ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل فالشعب يحبه وهو يحب شعبه وفي إخلاص إمام الصلاة لا تقبل صلاته إذا أم قوما وهم له كارهون وإمام الحكم لا تنعقد إمامته إلا بمبعات المحكومين الشريعة التي تجعل سيد الشهداء رجلا قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله يكون من غير المعقول ولا المقبول أن تنعت بما يرجف به هؤلاء الضلون المعتدون بيتكلم بعض العالمين عن الخليفة المنصور العباسي وبيتكلم على أنه مارس الحق الإلهي والسلطة الثيوكراطية فهنجيب بعض نماذج خليفة من خلفاء المسلمين صحيح مش خلافة رشدة لكن أحد الخلفاء يقول المنصور اللي هو بيدعو أنه هو كان يحكم بالحق الإلهي زي الدولة الثيوكراطية يقول المنصور ما أحواجانيه وطبعا اللي قال الكلمة دي أساساً وطاع حسين وطاع حسين فهو اللي بيدعي أساساً على المنصور أنه كان يحكم بالحق الإلهي الثيوقراطي. المنصور من أقواله يقول إيه ما أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم قيل له من هم قال هم أركان الملك ولا أصدح الملك إلا بهم أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم والثاني صاحب شرطة صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية وإني عن ظلمها غني والرابع وعد على إصبع عض على إصبعه صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة بس يكونوا عندهم تقوى فينقلوا تقارير صحيحة ما يفترش على الناس ها وصاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة لأن الحاكم لازم يعرف أحوال المملكة فهؤلاء يرفعون إليه هذه الأحوال بس يكونوا أتقياء يعني أنقياء تتبع أحوال الرعياء ذا شيء معروف ذلته من الشرق قال ما لي أرى أرى أم كان من الرأبين في غزوة تبوك الرسول صلى الله من تخلف فمعرفة الإمام برعيته ذا شيء حق طبيعي له كما هو معلوم فهنا تلاقي في في كلام المنصر إيه المنهج والمتابعة والرقابة والفصل بين السلطات. رحل المنصور بنفسه إلى خراسان وبلاد خراسان ليأخذ البيعة الشعبية من أهلها. يعني هو رايح عشان يأخذ البيعة. وبتقول عليه صاحب حكم حق إلهي. إزاي حق إلهي؟ وبيحكم بالحق الإلهي وهو اللي مسافر عشان يأخذ البيعة من الشعب. كيف كيف يعني يتفقان؟ بوع له بالفعل وهو يؤدي الحج بمكة ثم رحل إلى خراسان للبيعة الشعبية فهذا شيء طبعا يعني جديد قاتل المنصور جماعة الراوندية وهم قوما من أهل خرسان يقولون بتناسخ الأرواح ويقولون إن ربهم الذي يطعمهم ويسقيم هو أبو جعفر المنصور أتوا قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون هذا قصر ربنا فحبس المنصور من رؤسائهم مئتين فشدوا على السجن واخرجوه جمح رروه من السجن ولم يجد المنصور بدا من قتاله فإنما بيقولوله انت إله وبيتوف بالقصر فلو كان هو بيحكم بالحق الإلهي الثيوقراطي لما كان اعترض على هذا لكن هو حبسهم فلما هجموا عليهم في القصر في السجن وحرروهم شن الحرب والقتال على هؤلاء الذين يدعون ألوهية لماذا قاتل المنصور هؤلاء وهم يشدون ملكه ويسيرون درجة أعلى في دعواهم له بالإلهية أين هذا من الحق الإلهي في أثناء حجه لمكة تلقى رقعة من قاضي المدينة راح الحج فهو لسه خارج من المدينة إلى الحج قاضي المدينة محمد ابن عمران استدعاه إلى مجلس القضاء ليه بقى الشكوى ان العمال اللي هم حاملين امتعه الخليفة المنصور شكوا إلى القاضي أنه لم يوفهم حقهم لم يعطيهم الأجرة ولم يعطيهم أجرهم كاملا وكانت رقعة استدعائه لمجلس القضاء خلوا من وصفه للخلافة باسمه فقط بدون لقب الخليفة ولم تحمل سوى اسمه وطلب استدعائه مثل أبو جعفر اللي بيدعي عليه أنه بيقول يدعي الحق الإله والحكم الإله مثل أمام القاضي واستمع شكوى الحمالين ودفاع أبي جعفر ثم أصدر حكمه عليه بما يرفع شكوى الحمالين والنماذج كثيرة جدا في القضاء الإسلامي في هذه يعني الخليفة كثير أتى لمجلس قضاء وحكم وحكم ضده هذا شيء من الأحاديث التي لا تلفت نظر المسلم لأنه كثيرا جدا ما يقرأها ويسمعها وبعد ذلك تقول أن حكم إسلامي حكم ثيقراطي لو ثيقراطي ما ينفعش أصلا أن حد يعترض عليه يصدر ضده قرار حرمان من الجنة أختم الكلام الحقيقة بـ بـ بأن نقول طيب يعني حتى عاملون بما ببببقاعدة تكم خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا والغرب مش هم دي قاعدة همش إن خير الهدي هدي أوروبا ويبتعدون عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم طب نشوف بقى هدي أوروبا في قضية دين الدولة. عندهم في الغرب لو المواطن مثلا مسيحي كاثوليكي لا يطمع أبدا في قيادة دولة مسيحية روتستنتية والدولة بتنص على عقيدة قائد البلد مش بس بيقولوا دينه لا دا دينه وإيه كمان مذهبه وده حقنا احنا كمان في مصر ان احنا نقول لازم الرئيس يكون مسلما ولازم ايه سنيا عشان ما يتفتحش الباب حجة المواطنة تلك المادة التي أضيفت للتزوير بالتزوير للدستور تزوير فاضح بالدستور ومع ذلك تتعامل على أنها نص مقدس ف... فإذا كان مواطن نصراني مثلا كاثوليكي ما يقدرش يكون عنده أمل أن يحكم دولة بروتستانتين مع أن دين واحد بقى أين بقى وفضلًا عن أين لو أن مواطنين في الدولة مسلمين أو يهود أو غير ذلك هم أبعد يعني طبعًا هل هؤلاء القوم الذين تخلون فيهم خير هذه هذه أوروبا أو الغرب هل ثاروا على هذه الدساتير ووصفوها بالتخلف والرجعية أم الأمر على خلاف ذلك نتأمل دساتير بعض هذه الدول الأوروبية. في مملكة الدنمارك ينص دستور الدنمارك في مادته الرابعة على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية كنيسة الدولة ولابد أن تحظى بتأييد الدولة وينص في المادة السادسة على أن لا لابد وأن يكون من اتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في المملكة المتحدة المملكة المتحدة هي عباره عن ايه؟ إنجلترا واسكتلندا. ينص الدستور العرفي البريطاني في القسم الثامن عشر المدى على أن الملك لا بد أن يكون على المذهب البروتستانتي وأن كنيستي إنجلترا واسكتلندا هما الرسميتان في الدولة جمهورية اليونان يختلف النص الدستوري لليونان قليلا عن النصوص الأخرى انظروا العبارة التي يفتتح بها دستور اليونان وحكاة الكفر, الكفر نعوذ بالله من هذا الكلام اشتتاح الدستور إيه؟ باسم الرب المقدس واعتقادنا بجوهرية وتوحدي أقانيم الرب والثالوث الخفي اول الدستور كفر ثم يأتي في المادة الثالثة لينص على أن الدين السائد في اليونان هو المذهب الارثوذكسي الشرقي وهو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الرسمية التي تؤمن والعزة بالله بإلهها المسيح عيسى رئيسها والتي هي متحدة عقديا بلا انفصام مع كنيسة المسيح العظمى بالقسطنطينية ومع أي كنيسة المسيح تؤمن بنفس الاعتقاد والذين يؤمنون بلا منازع بالكرسي الرسولي والشرائع المجمعية والشرائع المقدسة. كنيسة مستقلة يديرها المجمع المقدس للأساقفة الخدام والمجمع المقدس الدائم الناشئ منها والمركبة على النحو المحدد في الميثاق القانوني للكنيسة بالتوافق مع أحكام البطريرك تومي سنة 1850 والقانون الخاص بالمجلس الكنسي سنة 1928 مملكة السويد ينص الدستور السويدي في مادته الثالثة على النظام المعمول به الخلافة هو المرسوم الصادر من الملك كارل المعروف بمرسوم الخلافة وينص هذا المرسوم في فقرته الرابع على أن الملك لابد أن يكون من أتباع المذهب الإنجيلي النقي وأنه لابد من تنشئة جميع أمراء وأميرات العائلة الملكية على هذا المذهب داخل المملكة لابد كل أفراد العائلة الملكية يربون على الولاء لهذا المذهب وأن أي فرد من العائلة الملكية لا يقر بهذا الاعتقاد يحرم من كل حقوق الخلافة والتوارف مملكة النرويج ينص الدستور النرويجي في المادة الثانية على أن المذهب الإنجلي اللوثري هو المذهب الرسمي للدولة ليس هذا فحسب بل يجبر قاطني البلاد المتبعين لهذا المذهب على تنشئة أبنائهم وفقا لتعاليمه وأما فيما يخص الملك فنص الدستور في المادة الرابعة على وجوب كون الملك من أتباع هذا المذهب ويفرض عليه نصرة وحماية المذهب الإنجيلي اللوثري تحديد ديانة للدولة هذا ليس مدعم القول وبعضهم لم يحدد فقط الديانة بل نص على المذهب ونص على أن يحرم من العرش وامتيازاته إذا خالف هذا المذهب حتى لو بقي في نفس الديانة أما الدول التي لم تنص على هذا الأمر فالأمر فيها ماشي بطريقة عرفية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلى أنت أستغفرك وأتوب لي